وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوَّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ زُخْرُفًا الْقَوْلِ غُرُورًا فَلَمْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضعه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتضي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا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 فمالكم ألا تأكلوا مما ذكى رسم الله عليه وقده فالصل لكم ما حرّم عليكم إلا ما ضرّتم إليه بَكَهُ وَأَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِلَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُرْزَلَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشياطين لا يحون إلى أهل إيمتهم ليجادلكم وإن أضعتهم إنكم لمشركون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 وَإِذَا تُتْلَىٰ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّىٰ نُكْتَمَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ, الله ۗ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ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 لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون فيوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس أَوَلَ أَهْلِيَكُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَنَّ النَّارُ مَسْواكُكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون فربك الغني ذو الرحمة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 إنه لا يفلح الظالمون واجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 وقال هذه أنعم وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. إلا من نشاء بزعمهم وأنعام الحرمة ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه.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 وَإِنْ يَكُنْ ميتة فَهُمْ فَهُنَّ فِيهِ شُرَكَاءَ سَيَضْرِبُهُمْ وَاصْفَهُمْ إِنَّهُ عَظِيمٌ عَلِيمٌ ضال خاسرا الذين قد نو املادهم سفههم بغير علم حرا ما رزقهم الله فحرا ما رزقهم الله افتراءا على الله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 نختلفا أكلوا والزيتون والرمان متشابئا وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشرفوا إنه لا يحب المشرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان İnnehu l-kubadubin. Faman yetazmad. Min al-ımsnayn ve min al-magzsnayn. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنْسَانَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتَ صَادِقًا فَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَأَ ذكرين عرما أم الإنس قل أذكرين عرما أم الإنس يين أم اشتملت عليه أرواح الإنس يين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 كُلَّا أَجِدُ فِيمَا أُحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن يغضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمناك الذي ومن البقر والغنم حرمنا عليهم سحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأس عن القوم المجرمين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 قل هل عندكم من علم فتخرجوا لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فَلَوْ شَأْلَهُ دَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ مَشْهَدَ أَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَبَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ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 ولا تقرب مَالَ اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفو الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا مشعها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 ثم أتينا موسى الكتاب بتمام على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة فهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون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 وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم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 سَنُدْرِزِ الَّذِينَ يَصُدُّفُونَ عن آيَاتِنَا أَجْرَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ يَبَعُوَأَيَاتِ رَبِّكَ يَمَّا يَأْتِي بَعْضُ الْأَيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسٌ إِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلَ أَمْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا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 إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَنُجْزِيَنَّهُ مِنْهَا وَمَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا ٱلْقَيِّمًا من لة إبراهيم عليه فا وما كان من المشركين وإن صلاتي ونشكي ومحياي وما ماتي لله رب العالمين لا شريك له وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَوَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبْ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ولا تزر آزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْخَلَائِفَ الْأَرْضَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فَأَعْطَىٰ كُلَّكُمْ مِنْ İnne Rabbek ve innehu lağfuru Rıhīm. قَدْ كِتَابٌ أُنزِلَ إلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدَرِكَ حَرْجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِالْمُؤْمِنِينَ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 كنا ظالمين، فلنسألا الذين أرسل إليهم، ولنسألا المرسلين.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 ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ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 بر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال أنظري إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين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 وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْؤُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ وَيَا أَدَمْ إِن كُنَّ أَن تَوَزَّدُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شَئْتُمَا فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَمَسَّ مَسَّهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُرِعَ عَنْهُمَا مِنْ شَنَآتِهِمَا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 وَأَسْمَاهُمَا إِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ فَدللَهُمَا بِغُ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 وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو كبير. أَنَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّا مَتَوَفِّلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا مَا يَخْفِيَانِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا مَا شَاءَتِهِ إنه يراكم هو وقبيلوا من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوا المخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الظلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون İ mü daha düşe yapine ö emun ilahse bu Ya آدم خذوا زينةكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تشرفوا إنه لا يحب المشرفين قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده طيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك انفصلوا الآيات لقوم يعلمون قُل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبسم والبغي بغير الحق والاسم البغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به وَأَن تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم وسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ افْتَرَى لَلَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ هُلَاءِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حتى تَأَيَّذَى دَاعِئَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّنَّهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ظَلَلُوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُشِهِمْ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 كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اتداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم "Başka biri de, "Bunların Rabbinin, öncülerini getirdikleri günlerde onlara zulüm yapacaklar. diyor. وَقَالَتْ أُولَئِكَ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَوْضٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ كذبوا بِآيَاتِنَا واستكبروا عَنْهَا لَا تحو لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يبجل جمل في سم الخياط وكذلك نجز المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غماش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا مسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من ظل تجري من تحتهم الأنهار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 أَنُودُ أَن تِلْكَ الْمَجَنَّةُ أُورِثْتُمُهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا فهم بالآخرة كافرون وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ فَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِشِيمَاهُمْ فَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا مَن يَطْغَى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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُم بِسِمَاهُمْ قَالُوا قَالُوا مَا أَغْنَى عَلَيْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ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 الذين اتخذوا دينهم لأوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومكم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء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 يَوْمَ يَأْتِي تَأْذِيلُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ نَذِيرُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ نُنْشُرُ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَمْ نَرْجِفُ فَنَعْمَلَ شَيْئًا الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ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 ثم استوى على العرش يوشى الليل النهار يطلبه حسيثا الشمس والقمر يطلبه حسيثا الشمس والقمر والنجوم مشخّرات بأمره ألا له الخلق والأمر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 إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِيَاعَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ تَأَيْذَ أَقَلَّتْ سَعَابَثِ قَالَ شُقُنَا لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال نبي قال يا قوم ليس بي ولكنني رسول من رب العالمين يبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أم عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من فَانتَظِرُوا انّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَجِئْنَا الَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَضَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّهَا بِشُرُوءٍ وَلَا تَمَسُّهَا بِشُرُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَذَكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ عَبْمَ أَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ شُهُلِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً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 وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ فَلُونَظًا إِذَا طَال لِقَوْمِهِ أَتَكُونَنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَ دون الرجال شحوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أنقوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَصْحَابُ عِيبَةٍ قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط وتوعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ ۚ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا يرسلك به أضعافا لم يؤمن فاصبروا, فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم.